بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو أاتيكم بشهاب أو أاتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نُودِيَ أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين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 فَلَمَّا جَاءَ أَسُلِي مَنَّ قَالَ أَتُمِدُّنَي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْأَن تُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَ هُوَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقول لن لولي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 ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا تأتون رجلا شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا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 أَمَّن يهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بين يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ دَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَمَن يَعْمَلْ بِالسَّيِّئَةِ فَنَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أم أَعْبُدَ رَبَّ هذه الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَنِئ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ